بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ختة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مولى من ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَلَطٍ مِمَّا تَعْدُ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء بهيم سوى ونفخ فيه من روحه وجعله مستمع والأبصار والأفتدة قلينا ما تشكرون وقالوا أَإِذَا قَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِرِقَابٍ كافرون. قل يتوفاكم منك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذِل المجرمون ناكصو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتين كل نفس مدانه ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم كما من الجنة والناس أجمعين أدقوا بما نسيتم رقائ. ما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفكون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَذَرُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَقَاوَاهم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 أود لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم أعصبه وكانوا بآياتنا يقينون إن ربك هو يفصل بينهم يوم قيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلثنا من قبل من القرون يمشون في مساكرهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون